والتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون وَلَا يملكون لأنفسهن ضرا ولا نفعا ولا يملكون موته ولا حياة ولا نشورا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 تبارك الذي أنشأ عدل لك خيرا من ذلك دنات تجري من تحتها الأنهار ويدع لك قصورًا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِهَا أُلَاءَ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَبْغِيلَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَاعَتَهُمْ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 يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فدعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير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 بل كانوا لا يرجون نشرة، وإذا رأوك إِنَّهُ يَتَكَذَّبُ كَإِلَّا هُزُوَنَ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آَلِهَتِنَا لَوْلَا أَوْصَبْرَنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ دَعَلْمَ الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي الذي لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَانْتَرِ نوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا.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 وَهُوَ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا 119. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُ لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَنْ الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا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 ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 وكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما